موقع محب القارئ إ د ر ي س أ ب ك ر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم قل القرآن الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا بمثله إن أن أن اجتمعت يأتوا هذا يأتوا هذا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل ا فهذا 「おはようございます。 ولكن افضل ا ه ي و ن هناك ا ف ل ان ك و ن هناك افضل ان يكون هناك افضل ن يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان ي ك و ل ن ت ى تنزل علينا كتابا ً نقراه قل سبحان ربي هل كنت إ ل ا بشرا ً رسولا وما الا ان قالوا أ ب ع ث الله بشرا ً رسولا ً قل لو كان في ا ل أ ر ض م ل ا ئ ك ة プー ن の名前は何でもいいです。 Yeah, you bet. Know.